مالمره عاشوا كله تي الحسي عينه اديش ممكن موعض وير الاسئله الماده احابانه كف موها وقالوا ان يعني ان الانسان خالد برتاس اختيارك مش انت قصدك اجبار هاي اجبرته على اسامه حوالينا إذن كنت لصوها وذلك ما جباري كروب جباري كروب يعني جباري كروب يعني جباري كروب وراتيسو عالم, عالم هين جبارتيسي مركز كونيكا حايو يعني نارس يعني او إذنكا خاضوا معاييري عالم جبارتيسي من جاه الأهل وما كفاءها عالمها مثل تاي شابعي وقدران لا يكافؤوا يا سلام يا قوس لا قوس لا قوس فاشه هو استدريتان بتاشفري صوره بلا كلام اساس له هو هي. انا من قال كي حديثا كليا اسكبت دي الطريقه بسيطه ها معنى اسكت دي ني هو مش ناذني ما, ما ها مسلم ما اس دي ما ها وعلى في ها مسلم كوره لان ان مسلم الناس في ايضا دي عفيفة يتعوصن عفيفة صحا معايا لنك او عفاسغ ايه يور عفيفة كفو معايا الان ايه يعني الاختيار او حاسن روسية ولا فوض يستايد انت شارع عليه الصلاة والسلام يعني نصد مش كنت امها وافيري نسابوا وافيري ها 30 كم حديث كان انت ناسي هي جيت او لا معتبر من هاوي ماك هدي وليولي سببك اي ترى كان اني اسيل واش في هاي ديك ثانيه الحلوه او يعني dot فارس لنا هي اصل معسيل وما ان ما وليه وحق واجبه أن أسكن التاح أسكن التاح على الغواء عين إذا فيعني في سكانت شاف عيده وحيفيره ما يفيره على كل حال وحلو الغواء واجبه أخلاقه كاذبه ونالسا إن لفيريو نكا أو لفيريو نكا دور تصدونك يقول صدونتي إلا لفغيريوه مه حديث المهم معروف وعيه صحيح البخارية قويمت بحقص مه صحيح البخارية قويمت حديث كان ننت وريه أليك وريه أدل انك وره يعني معروف واي هل كان حديث كليا سوطا عم الله هل كان حديث فعال هراء ابي حاتم المزني اهل هراء صحابي جليل واي حديث كلم ورين الا هل كان حديث معنا الا حديث معنا هل كان حديث كليا سوريا صحيح نواي؟ وعلى ذلك الان حديث كليا عن الاسخة مخلاي حديث كليا ترمي خلا مجرحا ايو حديث كليا رب العالمين والصلاة والسلام على سيدهم السليم وعلى آله وصحبه يا اجمعين فتعلمنا بما جهنة بما نصينا بفضلك يا يسر الله عسر وعين يا قريم سبحانه صلوات الله وسلامه علي وعسر إذا أتاكم الشائل فضعوا في يده ويوض الفن محرقا إذا أتاكم الشائل القبس مذمما ودرع دج في يده لعصي سي الولود الفن عج خوف ابا هذا الجو اريد ابا هذا الزهار ثم حرثا ولجو ابا هذا قامت اساره حسيه إذا أتاكم السائل وسائل السنين مادو على كل حال نمسا دخل جريها إباة تتارفين وحال أم أفقن يويدشك أما حاله ليسي وقفتين ناس مسكين يحيب باهاين يحيب هذا اهتيان كثالية مروم بغضائس ما هذا اه بتوع دي انا افكر اني ليه بي انا حاله ديس اني ليه تسو حاله ديس اني ليه تسو بس انا حاله المقال لما وضعوا في يدي ما ناقصي اي شيء شيء سيء شيء واصول الانسان مودر فن ابدا هذا عجو الله والعجد اريغ ما جمع اريغ ضد ضوء جياص ومرهون وغون تنفي يعني غونه او حاله راحه اريغ الله عرفت الذل فيه استعماله الجزائري عجد يعني ابن ادم مُمتاع يا ابن آدم أحب وانتا فرس حافر أنت عاصي غورا له را شرسك قودين قاصرا له را آثر فرسن هذا انت وعوايه مجدك ما وعجبه المدور ان كاسوا منعنا كاسه اساسيه بقولوا عايزين ايه, إيه عَيَا الْهِلَهِ الْمُعَمَّ السَّائِلَةَ فِيَا أَصَحَنَ سائلتا يعني أفهمه لأخوة ذلك قول حسن هتا هذا المناس هتا السياح أسهل وصوه يعني هو حسن الادرنان هذا وعلى سيوه إلوه لك أي من الكيال قول باقي ديسكو مع ذلك نريد وحسسي عليه السلاة والسلام ذنفي أسير لا يوجد ذنفي نبعه مباعي ترايره يعني وحل الله وضع يعني ساعة سنة وعبئهن اول أبعنا أو قلبه عبو الصب ملوائي وعلى الدينة أنه هو جهايه هو جهايه هو جنة وعي كنسة المسكي قاسم على كل حال. حديث كاله العقل منه لو لا أن المساكين يكذبونه ما أفلح مردهم لو مراه مساكين تبعين عشرينين نبدأ عليه الصلاة والصلاة على الكناس قد مبايع لو لا أن المساكين مساكين تبعين يكذبونه بين عشرين ما أفلح مردهم من كيوص إبخ صوت جروح وصر عليو يكون وحبأسين وصر عليو مليواني بحين مليواني بحين مرتعنا فهو ولو يعني أسلها إنه عليه الصلاة والسلام ولو ضفن أسيري مرقاش وضعو دي جي أمكاسي أمدن لكن هاتي سيعنينا كوباهن الأوكي هيت عمالكيذ يجيوك لو ذلفاً محرطاً بقى هذا إريجا طوب كيس هذا يحسييوه طوب اليادي كانوا كلوا عاين غوصوا على ذلك جموتاً إليها صردانا حاصراً إليها ها ألاو ذي إريجانا وحوايا ها ربنا سلوات الله وسلامه عليه وعسيري قلنا نبعهم صلى الله عليه وعلينا وعسيري يا رسول الله دلني على عمل إنا أنا عملت به اتخلت الجنة عمله قد أمسو الصدور أو جنر إجليهاي التوسي كن محسنا من ونفسه بها يا هار من سمان من صنع هار لقد أعلم أنه يا رسول الله يا صنحي سنك أعلم أعلم أنه كان هناك حديث حديث مراهين أعلم أنه سنتهي وأعلم أنه سنتهي وأعلم أنه سنتهي أعلم أنه أدنى المصيئة تهي أدنى المصيئة تهي عزيزك الله منكي مكيسا أسر ما ها إذا تسعى مجونة ها إذا تسعى عليه الصلاة والسلام إذا تسعى الصوب مرضي هاديه بلابناتو ومراء بلابناتو ومراه بلابناتهي به على من بيكا فتعطف اسكتوتوه على منكبه غرب هذي ثم صلق كتوكو وانضاغ عن ذلك يعني هديثا اسك مرضا اي بالامين وعريل اي قطعي هو انكي غرب هذي اي يمين وشد حروبه طبقه سي حقوق محقالكو حر هما فعلت كوبي غير الذاين صار الان دوكو يرتقص اعصاب وما رجعه تينه تعب لا لا انت اي والويل تعي فصار الاسياء كي اوري رمق في خاتوره اربسات كيوره امم معت او غربسار ايهين مرضي لقنتي ايهو ايه, ايه فتعبص اسخدودو او بيهي خوفة اسخدودو اسخدودو او <ممم>. فالواح عمقصان او قال انت انت انت, انت مصدي طرف انت صور مصدي صور لما لما ذهي طرف اسخلافشي او انت كسور بيهي وانقصوا ساسعا وانقصوا ساسعا وانقصوا ساسعا ساسعا وانقصوا ساسعا نبي الزازلية على نوكي بيكو جلبها هذي نزوها يعني طرف ربا ولما ربهم كميتا طرف صالة تركيز كوريتا ثم بعدي اللي صليتكو راضي فرّيتكو اما السنة ذي في كل ما ديتا ها معلق يا اورا الاش تو كاري او أف أو, أف او يعني ادو بظن بذا حالنا عين معاده نوص يعني بقلب مش... يالا مشكونه ضايع عين سكيري مشكونكم انا ضايع هاك ودودو داي لما أبنى عفل سالين هين قربها دي وان باغى دور عديل يمو عن ذلك مرضي حتي بلابنين ويرتحي وقربها الكوريك في الهزين كيالك عملوا يعني ان غاضنو لما دلت رفز خلافسي مكسو كرتو مع النبي محاسنية عليت السنة عليت السنة وصلت لان غاضن عمل بوايا تشود تحبه فطاسي روقا روقا حجاز عرش حوقا احب وطالما ما عليه حق حقي موكك خير فصلي معنا ماشي اوذن تقولوا حروه سنتك وكيلك حب نحبك تحبه اوذن تقولوا ثم بعد سلط بقير الردائن و احتلل الناس اتديه انتالي و ايه و اشكو على لا و اشكو جوتو بتدمنها اكاريه ايه كانوا محقا ذو كحر هزنتي عملوا ايه ثم بعد سلط بقير الردائن و اصاب الان انتو كو و كوفيرم و ايه حال الانها او ردي اسطور طراقتي انكم تروحوا امرك كل اللي ناد بواحد سنه واحد ادي شايفي ما لشي عنسي احمد بن حنبل عقيسي واجب بوايه عقيسي واجب انك تامر في خراب ادي هالمره سدتو امرها غربيسي وخكسارن احمد بن حنبل عقيسي رس حميس وصلاة قالتي انتم يزور باذن الله سبحانه ولا سنه في اعرير التعب وانا ما بطلع وانا لبرفيس 993 بييات عدي المرض وكده اي بلاره التهيب منك واصبحها واصبح طوله من الطرف انا خاف اسخمالك انت سارقون انت ولا تيته بجنون في اسخيالها الظرف شيء اساء روح القبر هذه هلك ثم تكنس ما بعرف تكنس عمو وقدر كل قد ما حيو يحب يمر ويعذب ومرات الحق اللي حاتيك أدناها العربة أبنى ساسية في <تصفيق> السرخانة إذا لها عن قلت أولايو هي قاطعا تفاينه مرسل في عني وقاطع قال لي هكسورت أولايو ورتيكو حرهايها وقال لي قلت بل أرتايو بلو هيد مل لكن قبلها تصبحين وها أفيد سألو الصلاة يقول تلك قلتها و التفصل فالقلت خاضاء والسجو ساري سنين عاما نعم عطاء يعني أمريوها كدريني كاسم قد تبقى أمريوها سرابة مجتمعات بوحسن هنقول كيف ريس كيف رفضي أعتقد مليس مرع ليسيو ما هي تكتوب ودي البنايتي مرع ليسيو ولا هي تكتابوك ولا سيها مرع كدوش هي لها أمريوها هي وحلق رواحنا هي كل يدع ورأيه عميس كادي أخور من دولايو حبوب تيدي ومريح كدوه اريدني تو اكهد احارطه عندنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم لا ناجحنا ولا دخلنا ما نسينا الصدر في الله الكبير دروس واصل وعن كريم اللهم الله والسلام عليه حاسره إذا أثنى عليك جيرانك أنك محسن فأنت محسن وإذا أثنى عليك جيرانك أنك مصيء فأنت مصيء الحديث عن سبب ورودك سحوانينا وحق أهميت فصلت أسلم بعسري يا رسول الله متى أكون محسنا ومتى أكون مصيئا من انا و حنا قها ن يعني الانسان عم نقها او متى كل حسين متى عم نقها حديث شعر على الشخص سينكو في عنها انا حمها سينكو ورا فاز السر بنوع عشره الى اثنا جواب 9 صوره إذا أثناء هدي أمانان عليك أذي وقفك لجيرانك الجيرانك هدي عيكو أمانان وفعناعك الشيغان أنك أذي محسن لاتيت هديكو أمانان فأنت أذي محسن كو سنعتهي لمنعك سنعتهي مركز هدي بجيرانك هدي إيكا حق شهدكو أهي هذيب خيرك وأمانان جيرانك يا الله والله دك أصوبه دو إنه يوحت جيران كل ما في عينيه جيرانك في عنه تتخفي عنه خلا دو دوك هايو معاسي بسكدوره هذيب خيرك يا الله والله هذيب خيرك وأمانان ولو الله تبغو كافر ورخيسي عبرا مالها ثاقه وفيس عبر الله مجتهد اكثر بدري وفيس عبر الله على وضع وعلاج ذو خير فله وان السنه والجماعه وفساد كان اهم واشغل باله معني انك بانك ادي محسن معدي عفو امان محسنك قد على وضايا محسنين واحدة عنه الكوه الشيغان فأنك أنت هذه محسنون أتحيك وسلم أتحيك عند الله إله أكتس من سن وفي عم وإذناء أثناء عليك جيرانك جيرانك هذه الكوه الشيغان أنك من حمل فن اناتيقو شيغان من حمل اناتيقو شيغان ومعناها عملتالي عمل اصطاد حسن هان يقو شيغان فانت عزيزي عند الله لا فيسي محسن امته امس انت عزيز اسمات تعي من حمل او عمل إذا كانوا صالحين تعذي خير هديكو الشيخان هذي أهل الخيرات هديكو الشيخان همان هذي أهل معايا لي فإنهم إلي شهداء الله إلي مركة اشتباه في الأرض عدري في ريسي مركة <تصفيق> حتيب خيركو الشيخان الشغر العمار شغل الهماو ابي هماو وشيران طوبالهماو استزار يعني وانا طالب امانك وانا قاعد اليوم بقوله وشير بس انت اسد الهي اقضي شي ضونت علام الهي عديس سيهاي الهي سي حجيس سيهاي علام حديثة لها لسان الخلق أغلام المقلم المغادير لسان الخلق أغلام لسان قلم المغادير, المغادير أغادرته قلم كودي قلم كودي هواء مغادرته قلم كاذب هواء أفكود بحكة ربه هواء وحصله هواء على ما انا انكي فيعن عم في وفيعن لوايا على كل حال هديك فلاني العذو اثيو حمان شغايا واسكدعها لكن هديك دلتك بالضغط به ولو لما الله كريه و اهلو خيره خيرتك انكي كشيه خيره و <تصفيق> بالخير يعني خيرو اسكو امانو حسدللو ايهي اليهي محبه ديسي ادونك استعلاذي يا اليهي قدتك افغول وصارا انا قصني اهل وخير الزهي وخاس ما اتبهت اليه يعدونك عزي على هدو خلقين لو اجعلها ايان لسان كولين وحلا قبيحها اليه سو صارا وصارا وحفي عم ادي سحوني هيني وحن الله وصارا وخاس اقول ثناء الثناء وحاله ضخمار خارق شرب ولا ابن عبد السلام حديث عن ربتي ثناء خارق كل امهات شرقي قلبي ولا لكن حقيضه ديسي يعني لما ضل اما خري هليهات انا فاكر ان لما ضل استعمار وخارق حقيقها لو استعمال لغة ده حقيقه الواحد اما خير خيرية لو استعماله خلافه جمال على كل حال حديثك اللفظي سبحانه الى اثناء عليك جنانك امنك موسيون الى اخره وحاسم خامله صلوات الله وسلامه عليه وعاسر إلت مع الداعياني لما او يعني ولما خفقوا ورانه تقول مان لما الداعي ادن كلمان فاجيب اجيب اغربهما بابا اغربهما خورا بلن اجيب بابا رزح جدي فانهما فان اغربهما يعني فولوان بلن جوار الدرب فن اغربهما بابا فالإيرت الحقائل كأولى وان بضنا أغربهما أولى وان بضن جوارا درسن ملاحق هذه وإن سبغا حديث سؤاله أحدهما متوعي فأجيب اللذي سبغا كي سؤاله كاسي أجيب لان محفا كوعين مثل حديث لما كوعان وعى كوعين ولو وليما أرس بأس أهاني ولم أرس بأيهاني أناسي وحالكوهان ولم غير كري كوهان ولم يهان حساس كوهدي حساس خوهس كوهي أيونا حسا إيئما واسكري أخير أيونا حساي إيئما واسكري لما ساسكون أهاني لما كل من واي وعيد, وعيد كل من كل من على قومين لا ولد له راكبني انا وصاحب تاسيه لا يجئ العرس ومن لم يجب الدعوه حديث بخاري ونبوي فعاد اسباب عسا ابو القاسم نكي وعدا اونكي وعد اجيب فعاد عسا ابو القاسم ابو القاسم شعاسي ولين واجب غير كده واطى طلع الهواء فأجيب حد أجيبتها أغرب الله كأخذوه بغن بابا إرد حقاري كأخذوه بغن أجيب والله إرداري كأخذوه بغن تاس أجيب وقعلم أذكر وقعان لما لافير أذكر وقعان سي يعني ليلى وقت سي ليلى وقت كل ما يموعد كل ما يسي ليلى على ليلى في رفاق يلد حقارك أولوان بضن درسك أبوهاي مثلا بقى لما تدرس فإلد حقارك أولوان بضن كأجيب محايا لنقو حسنك بابا إلد يا أغربهما أولوان بضن شوارا جلس محقاري فإلك أولوان بضن كاسا يعني أولوان بضن متكوني كلمدي او حديب يعني او او ملعيسي اي ودان بدي يردس هل لا بتسكر مهما حياهن مله شهور مره في شهور مره وشهور وعده كاسي عجيب يعني سبب احد متكون دي هدول شهور <تصفيق> كأسي أصوه المرة حدوها متقاضي فأجيب اللذي صبغها كي أصوه المرة عجيب حيالي كأجيبتي ساواجبتي حدوه وجوب ايتها وحيالي لما دعوذي هدي جنعي كان اخران حدونا اخي دو اسكو محيبه وعان اون فين اينخدال لمرسكم مرت ايكمينيه من عنق رمناه هده لما انا عندي ما انتوا راغم معايا هو اما ولما درسكم دي غلقت جيوه قلت وحول بجنيكي يهين درزن مده جنيكي يهين في رحمها هافكوا دوام بدل راوا حال شو راي لوام بدل اجيبيس لما دوتك وقرابة حقه حق كو قلوان بضن غاسه اجيبه سا حدي الجن اي نخضنا لما دوتك قرابة لما دي شو ون بجنيك نخذين سيما مني بده عمل واي وحا اجيبه سا نحو علمي بضن لما دوتك علمي اجيب لما ده خف اوك وعدين كعلمي بنان اجيب يو جين حقه سيكون جين بنان هدي جنعك انا انت امم ولا قرعها قرع لرداء ولا قرر رداء ولا قرر على كل حال عبرادة واحد درسك واحد قرر بالباب على وفيرها درسكا درديس الواسرين على لو وفيرها دربي الواسر لما فيرها دربيس الفورين ينزح حاجته لوام بظن ما لانجلا وشوه حيلي كان يبدا شرته وهواه يجيب بدا وقت لأو غفلة لأجرتو إلا همتا وحوالبه كان او مضعيس يقوسو أردائيو وقو إيمان هايو تكون شفيعايو هادي أو ديبكو جادي كاكارمي هايو هووكا أخرى وحوالكا إلسكو لواقضا مهايو محيلو ساقو أشتو هاي وقلتها اللي بحيتها اللي منكا وحيكا دحايو وصاولوا بواقضا أما الدنس الحمد لله الهي يعني رسوب كسي ونشاي لحل اسليها الى اسليها الى انكملها يا يعني اسمو يونس شاي الى افرتن غوري وعلى هذا الى افرتن غوري انا اول به وحيكو ضو الى افرتن غوري ادريس قاعد مركا تطكه وشودانك اه ابو وادي ترسم وتقول حقك لي يا تليس منني حق قال هذا مشكل الهواء مشكل فيريال الهواء مشوه دريار الهواء مشوه حال معي وانت سل هذا في فيري وعدي حل انت انا وعدي باسام وديكو عضام فيكو دوك تك اديكم حضانه ولا شيء شيء ولد جن حوايه انت احط الجبال وويها مرجح حوايه طول رجحي وهو البوصله الرجحي عدين يعني حتكون اسوره هرمون المويه ادي وعدك مغذي انت جنه مايشو لوابان حوقي لشرمه لا هو بيقول لك كفان اللي درس له في شغله والله كثيره كثيره ما له مطرح فيها ما بده يسهل لا درس ما بع غيري لا انديلوت وشجاره ومال عبد الحساب اللي عطرت هذا عملوا لنا هاي تعريض طلب وغضبنا انت تربح هديت بعده مشروع ايش انت عايب واير بده يقولوا هيك ايش هم قادر يقولوا هيك عشان يصيروا ايش هم رفضوا عشان أحمد نور انتوا ها يتدعي قولي افرقلوا بكفرنا قولي اجاز قولوه نهتو قولوه نايس ما خليسته اسكرها بحق لك قولوه اسمه الله يمحاد حدو ديانجوش وانتو عفودي انك يستحضن قولوه تنكلم انك يسنكلم وانه مخلع انتو وانه قولوه افقاية وانه قولوه شهرهموني فلحمن نور كفاس ربك يقولوه اكسئله بحق غلوم حقها لسكوليها انت حقوق الاجراء ديني وإلهيك وزؤاله ينغيامه وإلهيك اللي لما ها عيان ومكيسيات وحركاني ترسيد ملكين وإنتو ترسيد على كيني إيكا كاسي ترسين كاسيه ترس. يعني حق الدين هاني وودينا وضع مصوح كله ما أخاني ترسين ترسين يعني قوله قوله وخاذي ترسيم هاي هاي قوله لي ايمان الحق وإلهيك Probleem on